اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني إن رآ حسنة دفنها وَإِن رَّأَىٰ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا